بسم الله الرحمن الرحيم لالاف قريش إ ل ا ف ه م ر ح ل ة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت, فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم منه